كفاني فخرا أن أتقلب في نعمائك وأن يشد وخافقي بآلائك بجودك تسعد الدنيا بحبك أرتجي عفوا كفاني أنني عبد لدارك خاطري يصب فحسبي أنت لي رب وغيري تائه يعد إلهي سيدي إني أعود إليك ملتمسا عظيم العفو يا ربي بقلب فاض بالحب أتيت إليك يا ربي بطلب فاض بالحب يتيت إليك يا ربي وهذا الحب لي شرف, شرف وزاد لي على الدرب وزاد الدرب ك الكبرى تجلت في الدنيا جهرا رألك الكبرى تجلت في الدنيا جهرا وبالنعماء ظاهرة ملأت البر البحر وبالنعماء ظاهرة ملأت البر والبحر وسخرت الوجود لنا وهذه الشمس والبدر وهذه الشمس والبدر يتيت إليك يا ربي بقلب فاض بالحب يتيت إليك يا ربي وهذا الحب لي شرف وهذا الحب لي شرف وزاد لي على الدرب وزاد لي على الدرب بحكمتك التي تبدو سيبقى خافقي يشدو بحكمتك التي تبدو سيبقى خافقي يشدو يزيد يقينه ألقا وفيه يشرق الوجد. يزيد يقينه ألقا وفيه يشرق الوجد. كفاني أنت لي رب وحسبي أنني عبد. وحسبي أنني عبد بقلب فاض بالحب أتيت إليك يا ربي, يا ربي بقلب ربي فاض بالحب أتيت إليك يا ربي وهذا الحب لي شرف وزاد على الدرب وزاد لي على الدرب إلهي سيدي إني ومهما قد بدا مني إلهي سيدي إني ومهما قد بدا مني أعود إليك ملتمسا جميل العفو والأمني أعود إليك ملتمسا جميل العفو والأمني ورحمتك التي وسع. وما ضاقت عن الكون وما ضاقت عن التواني بقلب فاض بالحب أتيت إليك يا ربي بقلب فاض بالحب أتيت إليك يا ربي وذا الحب لي شرف وذا الحب لي شرف وزاد لي على الدرب وزاد لي على الدرب وزاد لي على الدرب